تَفْرُقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَسْعَى عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيِ آدَمَ بِٱلْحَقِّ فإذ قَرْغَبَا قُرربَانَم فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِ مَا وَلَم يتَقََّ مِنْآخَر فَتُقُبِّلَ مِنْ حَدِهِ مَا وَلَمْ يتَقََّ مِنَ الْآخَِ قَالَ لَ قَالَ إَّ ماَا اللَّهُ مِنَ المُتَّق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 انْتَبُوا أَبِ إِثْنِي وَإِسْمِكَ فَتَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَتَوَعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ تَدَعَتَ اللهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ